بسم w ramach religii. W imieniu Zawodów Zawodów Zawodów Zawodów Zawodów علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى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 إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاوى والبصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم الآت والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتم Samykam się w Wala Kadeja referred Marchu, czyli Haniley wird z وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلا مِنْ بَعْدِ أن يأذن الله لمن يشاء الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأوثة وما لهم به من علم يتبع. شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عنه وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبار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 إذا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ złogą MOOSH إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ SLOWđ NA USA WλW WOWH w وَشَّى ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أَفَمِنْ هذا الحديث تعجبون؟ تضحكون ولا تبكون وأنتم سامضون فاسجدوا لله واعبدوا